بوك تو تيتا ديت اي نيان واحد وثمانون واحد وثمانون اشكوار <تصفيق> الماضي واحد <تصفيق> الماضي واحد <تصفيق> شكروي يكتب يكتب اي شكروه اي نجا لتر هو كتب خطابا هو كتب خطابا ذه ايو شكروه اي نجا كارتولين وكتبت هي بطاقة وكتبت هي بطاقة لجاي يقرأ يقرأ أي لكسوي 1 ريفست هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة ذا أي لكسوي 1 ليبر وقرأت هي كتابا وقرأت هي كتابا مار ياخذ ياخذ اي موري 1 سيجاره هو اخذ سيجاره هو اخذ سيجاره ايو موري 1 كوب شوكولاته هي اخذت قطعه شوكولاته هي اخذت قطعه شوكولاتا أي نوك إشته بسنيك <سؤال> بور آيو إشته بسنيكه هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه أي إشته ديمبيل <سؤال> por ajo iste ezelshme huwa kana kasulan walakin hiya kanat mujtahida huwa kana kasulan walakin hiya kanat mujtahida ai iste i varfër por ajo iste e pasur huwa kana faqiran ولكن هي كانت غنيه هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنيه اي سكيشته لك بور بورجه هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان لديه مال بل ديون اي سكيسته فات بور فيتم تيرسلوك هو ما كان محظوظا بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا اي سكيسته سكسس بور تشتيم <أي> <سكشت سوكساس> <درشتم> هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا اي نو ق استي كناقر بور اي ما كناقر هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar. Huwa ma kana sa'idan, bal kana ta'isan. Huwa ma kana sa'idan, bal kana ta'isan. Ai nuk ishte simpatik, por ishte jo simpatik. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود هو ما كان ودودا بل كان غير ودود